لقد كان لتبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كل من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جديناهم بما كفروا وهل نجادي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير يسيروا فيها ليالي وأياماً آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وظلموا أن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 إلا لنعلمني يؤمن بالآخرة من من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل دع الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثال دعوة لا يملكون مثال دعوة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرک وما له منهما من ظهير